تفتكروا مثلا لما بنكون يوم الجمعه العظيمه هنا في التونسي بصلي معاكم بدي احكم قبل لحم نيكوس لوناس اشرحلكم احنا بنقول ايه بيكون هدفي ايه اللحم ده لحم جميل جدا ونعزي جدا لكن للاسف فعلا احنا بنكتفي بالحته المزيكا اللي فيه لكن لما كمان افهم ايه هو المعنى حكايه تفرق كثير لاحظنا أن الكنيسة بترتل هذا اللحن في الساعة 11 يوم الثلاث وفي الساعة الثانية 10 يوم الضمع العظيم بنقوله في عرشها يا الله إلى دهر الغذور بعض الناس يظنون أن كلمة عرشك يا الله يقصد بيها لما المسيح طلع على الصليب لأن المسيح العرش بتاعه هو الصليب في الحقيقة هنا بالذات مش معناه كده لان لو معناه كده كان الاولى ان هم يجيبوا بيكسرونس في الساعة السادسة اللي فيها مسيحه صلب او في الساعة التاسعة اللي فيها المسيح اسلم الروح لكن ليه بنقولها في الساعة الثانية عشر؟ لان في اللحظة دي كان المسيح نزل الى الجحيم وكأنه قعد على عرش في الجحيم عرش بتاع الكفر اللي هيحصل فيه بين البشر الأشرار والبشر الأبرار وفعلا في الجحيم فرز الناس الأشرار جبهم عن شماله والأبرار عن يمينه وساب الأشرار في الجحيم وأخذ الأبرار إلى في التوجوز إذيذ الساعه. اللي فهمنا إيه ان في الانجيل بتاع الساعة الخبيعة عشرين و اللي قبله يتلبك سوارس هو الانجيل اللي يخفي في المسيح هيقنس على العش ويخفز الابرار والاشرار والابرار يردهم فعال اولي اموارك الابي جسد والفوتين يعجب الله منذ تسيس العالم والاشرار يعجبهم من هاوي فبقنا الانجيل اللحظة بيقوله انه بصوا بقى واحد داخلين يقولوا لا تلاقي البداية بقاته بداية فيها رعشه وخوف وخزة زي بالزبط واحد داخل قاعه محكمة وهو واقف واقف قفص التهان ومستني القاضي هيقول ايه ايه رايك في المشاعر دي انا واقف قدام القاضي اما هيقفل من واطلع من القفص وامشي بقى واما هيقطن بالاعدام مفيش بين بين قد ايه الواحد واقف قلقان وقلبه بينبض وشدة وحزين وخايف. وبعدين في وسط كأننا كاننا سمعنا المسيح بيقول انت خايف ليه برضه خايف مننا خايف منه ليه لانك فتح وانا خايف من الحق ان الانسان مدان فيقول لي بس انا فديتك بدمي ودخلت الفردوس قل صحيح وتلاقي اللحن قلب ايه خرايف انت بدايه اللحن داخله حزينه وهاديه وفيها خوف وفي وسط اللحن تلاقيه قلب فرايستي والصوت عالي وكان القلب من جوه بيفوت طب انا لما افهم لي وقت اصدق ربنا باللحمة بالكسولوس اعمل ازاي بقى ادخل الاول تائب واقرع صدري وانا اول اتأول كما بقولهم وقوله فعلا ان انا بقول الله فعلا يا انا خايف منك لان انا وحش مدان، وطول السنة بعمل خطايا تستوجب النعم وتستوجب نار جهنم وكل سنه بجيلك في الجمعه العظيمه اقول لك نتاسس وبرجع تاني اللي بعمله هو هو فانا وحش وحش وحش, وحش وبعدين الاقي الشمامسه بيقلبوا معايا ان احنا الفراكه اقول له اشكرك يا رب ان انت فصلت لي خياري وفتح لي باب الامل والرجاء اني اعيش معاك إلى الابد في جنات